وما العدد من البقر الذي يحسب عليه نصاب الزكاة لا تجب الزكاة في البقر والجاموس إلا إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهي ما لها سنتان وإذا بلغت ستين ففيها تبيعان واذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع واذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان واذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتباع واذا بلغت مئة ففيها مسنة وتبيعان واذا بلغت مئة وعشرا ففيها مسنتان وتبيع وإذا بلغت مئة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أثبع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والله أعلم